فكري تأمل في الحياة وحارا ومضى يفكر والأسا يتوارا فكري تأمل بالأناس وحالهم من بعد أن ترك الهدى قصارا شهد الأناس وفي الفؤاد مآتم, مآتم, مآتم أواه من ابن عصاب السارة فكري يطوف على الأناس وقد رأى هجرا يدوم بدهره أعمارا ويرى شبابا قد تغطرس بعضهم بعضهم بالمغريات وقد غدوا عوارا فكري تأمل في الحياة وحارا ومضى يفكر والأسا يتوارا فكري تأمل بالأناس وحالهم من بعد أن ترك الهدى قصارا ويقلني نحو الأقارب كي يرا قطع القرابة شائعا وجهارا ويقلني نحو المساجد كي يرا فيرى المساجد هجرها قد صار فكري تأمل في الحياة وحارا مضى يفكر والأسى يتوارى فكري تأمل بالأناس وحالهم من بعد أن ترك الهدى قصارى شهد الأناس بدمعة مسكوبة شهد الأناس بحرقة تتوارى أواه هل فكري بهم متشائم أم أن فكري قد رأى ما صار فكري تأمل في الحياة وحارى مضى يفكر والأسى يتوارى, يتوارى, يتوارى فكري تأمل بالأناس وحالهم, وحالهم من بعد أن ترك الهدى قصارى يا فكري المشؤوم دونك ثلة صلت وصامت شيدت أسوارا يا فكري المشؤوم دونك صحوة حفظت كتاب الرب لا تتوارا تأمل في الحياة وحار ومضى يفكر والأسى تغار فكري تأمل بالأناس وحالهم من بعد أن ترك الهدى تصار فكري تامل في الحياة محا وا ومضى